ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ما أولئك شر مكانه وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخوه هارون وزيرا فقلنا اذهب با الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم وجعلناهم لل ناسيايه واعدنا للظالمين عذابا اليما وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الامثال وكل تبدونا تسبيرا